بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس العاشر من مجالس السماع كتاب بيان تلبس الجهمية في تأسيس بدعيم الكلامية لشيخ الإسلام السمية رحمه الله تعالى يقضوها عليكم عمر البصطي قر رحمه الله فصل النصوص قد أخبرت والعقول قد دلت على ثبوت الصفات لله متنوعات الله من العلم والقدرة والحب والبغض والسمع والبصر فإذا كان مع ذلك قد لازم القول بأفعال تقوم بذاته كما تقول طوائف من أهل الفلسفة والكلام مع جماهير أهل الحديث والفقه والتصوف وسلف الأمة وأن الأفعال متعلقة بمشيئته وقدراته وقد علم ما دلت عليه النصوص مع أن في العقول تنبيها عليه. من قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فإنه إذا كان جملة السماوات مقبضة بيمينه وقد قال ابن عباس ما السماوات السبع والارضون السبع وما فيهما وما بينهما في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وقد علم بالعقل أنه يجب أن يكون أعظم بكل وجه من مخلوقاته ومتدعاته إذ كل ما فيها من وجود وكمال فهو من أثر قدرته ومشيئته فهو أعظم وأكبر وإذا كان كذلك كانت أفعاله التي يفعلها بذاته تناسب ذاته وكانت أعظم وأجل من أن يدرك عقول البشر قدرها وإذا كان من المعلوم أن حدوث هذه المتكونات من استحالة العناصر والمولدات أعظم نسبة إلى الفلك من الخردلة إلى الإنسان العظيم إذ في الإنسان من قدر الخردل لأكثر مما في الفلك من قدر عناصر والمولدات فنسبة الأفلاك وما فيها إلى الرب تعالى دون نسبة حوادثها المتكونة إلى الفلك فإذا جاز أن تكون هذه محدثة بحركة مشهودة حاجثة في الفلك فحلوث الفلك وما فيه الفعل يفعله الرب أولا بالجواز وأبعد عن الامتناع ولو المثال الأعلى مع هذا مع أن هذه المحدثات إنما هي منسوبة عندهم إلى فيض العقل الفعال مع إعداد حركات جميع الأفلاك للقوابل وحينئذ فتكون نسبة المحدثات إلى ذلك نسبة كثرة أعظم من نسبات الخردلة إلى الإنسان بكثير ولهذا يظهر ذلك للعباد في المعاد إذا قبض الجبار الأرض بيمينه وطوى السماوات بيمينه إذا قبض الجبار الأرض بيده وطوى السماوات بيمينه ثم هزهن وقال أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون وإنما يعظم على الجهال من المتفنسفة وأمثالهم وأشباههم تقدير حدوث العالم وتغيره لأنهم لم يقدروا الله حق قدره وكان ينبغي كلما شاهدوه من عظم العالم وقدره يدلهم على قدر مبدعه لكن لما ضل من ضل منهم لم يثبت لخالقه ومبدعه إلا وجودا مطلقا لا ينطبق إلا على العدم وإن أثبت له نوعا من الخصائص الكلية فيعظا لا تمنع أنه إنما يطابق العدم ولهذا كان هؤلاء من الدهرية المعطلة نظيرا للصفاتية الذين لا يثبتون حقيقة الذات المبينة العالم فإن حقيقة قولهم يعود إلى قول معطلة الصفات أيضا وإذا كان الأمر كذلك فيقال لمن يلتزم منهم من نفي الصانع ويقول أنا أقول إنه قديم واجب بنفسه لأن لا يلزمني هذا المحذور الذي ذكر في صدوره عن فاعل قديم كما قد يقوله بعض الصفاتية إذا ضاقت عليهم الحجج في مسألة العرش والقرآن والرؤية وغيرها نحن نلتزم قول المعتزلة بنفي الصفات مطلقا فإنه يقال لهذا الدهري إذا كنت تجوز في عقلك وجود هذه الأفلاك قديمة أزلية واجبة الوجود أو حادثة بذاتها فإنها إذا لم تكن مفعولة لغيرها فإما أن تكون قديمة بنفسها أو حادثة بنفسها فإذا جوزت ذلك بلا زمان ولا مكان ولا من مادة ولا عن خالق لأن في إثبات الخالق إثبات صدور عن فاعل قديم أو حدوثها عنه بلا زمان ولا مكان ولا من مادة وهذا خلاف ما يشهد من صدور الأجسام عن غيرها أو حدوثها فإن تجويز وجوبها بنفسها وقدمها أو حدوثها بنفسها بلا فاعل أبعد عن المشهود والمحسوس والمعقول من صدورها عن فاعل بلا مادة ولا مكان ولا من زمان فإن المشودات صدرة في مكان وزمان ومن مادة وعن فاعل في الجملة وإن سميتموه طبيعة أو قوة فلكية أو غير ذلك فإنكم لا يمكنكم إنكار الأسباب الحديثة المحسوسة فإذا جوزتم وجود ذلك في غير زمان ولا مكان من ولا من مادة ولا بفعل كان ذلك أبعد عن المحسوس والمعقول مما فررتم منه وإذا قلتم ذلك قديم واجب الوجود بنفسه كان ما يلزمكم في هذا من المحذورات أعظم بكثير مما يلزمكم من الاعتراف بصانع لها قديم واجب الوجود فإنكم مهما أوردتموه في ثبوته حينئذ فإنكم مهما أوردتموه في ثبوته حين حينئذ من كونه يستلزم أن يكون محلا للصفات والأفعال ونحو ذلك فإن ذلك يلزمكم أعظم منه إذا قلتم بأن الأفلاك قديمة الواجبة الوجود بنفسها، وإن قدر أن قائلا، وإن قدر أن قائلا يقول إنها حدثت بأنفسها، فهذا أعظم إيحاء، وهذا مما ينبغي التفطن له. فكل ما يقوله الدهرية من نفات الصانع ومن مثبتيه من الشبهة الدافية لوجوده أو لفعله، فإنه يلزمهم أعظم منه على قولهم بأن العالم قديم الواجب الوجود بنفسه مستغن عن صانع. وقولهم بأنه معلول عن علة موجبة فتدبر هذا وأصل ذلك أن الله ليس كمثله شيء لا في نفسه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا مفعولاته فإذا, فإذا رام الإنسان أن ينفي شيئا ما يستحقه لعدم نظيره في الشاهد كان ما يثبته بدون الذي نفاه أبعد عن المشهود مثل أن يثبت الصفات بلا حقيقة الذات أو الذات بلا صفات أو يثبتهما بدون فعل يقوم بنفسه، أو يثبت ذلك لازم لذاته، أو يقول إن هذا المحسوس هو القديم الواجب الوجود بنفسه، أو يقول حدث بنفسه، فكل هذه المقالات النافية يلزم كل قول منها من المعارضة أعظم مما أورده هو على أقوال المثبتين، فلا خلاص عنها بحال. إذ الوجود مشهود محسوس ولا يخلو إما أن يكون قديما واجبا بنفسه أو محدثا بأحداث غيره وممكن ومفتقرا الى إلى واجب بنفسه وإذا كان بد من الاعتراف بالوجود القديم الواجب وكان من نفى الرب الصانع الخالق السماوات والأرض لشبهة يذكرها يلزمه مع هذا هي وما هو أعظم منها علم أن كل ما يذكره النفات من الشبهات النفية للرب أو صفاته أو أفعاله حجج باطلة متناقضة إذ كان يلزم من صحتها نفي الوجود بالكلية وما استلزم نفي الوجود بالكلية علم أنه باطل وهذا المقصود هنا وهو أن كل ما يحتج به في إثبات قدم العالم بل وفي نفي الصفات يلزم صاحبه أعظم مما فر منه حتى يؤول به الأمر إلى أن ينكر الوجود بالكلية أو يعترف ببطلان قوله وببطلان كل ما يدل على قوله وهذا موجود في عامة الدين مما أمر الله به من اعتقاد أو قول أو قصد وعمل ومن ترك شيئا من ذلك إلى غيره خوفا مما ترك كان في الذي فر إليه أعظم من ذلك المخوف وإن كان رغبة فيما فر إليه كان ما فاته أعظم مما حصل له بل يعاقبون بأعظم من ذلك وقد قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا فأخبر أن المشركين لا يأتون بقياس وأقيستهم من الباطل إلا اتى الله بما هو الحق بكلام وقياس أحسن تفسيرا بحيث يكون بيانه ودلالته للمطلوب أبيان وأوضح وأجل وأقرب إلى الأمور البديهية الجلية فهذا في جانب الحق وأما في عقوبة المبطل فإن المبطلين رئيسهم من الجن إبليس وعظم رؤسائهم في الإنس فرعون وإبليس ترك طاعة الله تعالى وعبادته في السجود لآدم حذر بالنقص مرتبته بفضل آدم عليه السلام فاداه ذلك إلى أن رضي بأنصار بأخص المراتب وبع آخرته بدنيا غيره كأخص القوادين فإنه يهلك نفسه في إغواء بني آدم بتحسين شهوات الغي لهم يتلذذون بالشهوات التي لا يلتذه بها مع إنهم قد يتوبون فيغفر لهم وهو قد خسر وهلك من غير فائده مع أنه ليس بين كونه تابعا لهؤلاء في إرادتهم الخصيصة وكونه تابعا لربه فيما أراد به من السجود لآدم نسبة في الشرف والرفعة كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الشيطان وعزتك الأوه يذنبني آدم دمت أرواحهم في أجسامهم فقال وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأغفران لهم ما وهكذا فرعون استكبر أن يعبد رب السماوات والأرض خوفا من سقوط رئاسته، ثم راضيا لنفسه أن يعبد آلهة له قد صنعها هو وهكذا تجد كل أهل المقالات الباطلة وأهل الأعمال الفاسدة وإبليس وإمام هؤلاء كلهم فإنه اتبع قياسه الفاسدة المخالف للنص واتبع هواه في استكباره عن طاعة ربه فكل من اتبع الظن وما تهوى الأنفس وترك اتباع الهدى ودين الحق الذي بينه الله تعالى وأمر به في كتابه وعلى ألسن رسله وفطر عليه عباده وضرب له الأمثال المشهودة والمسموعة فهو متبع لابليس في هذا له نصيب من قوله لأمل أن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين كما قال محمد بن سيرين أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نعة القرآن من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضلف الله وقد قال تعالى لما أهبط آدم فإما أيأتي أنكم مني هدى فمن اتبعه هده فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى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 فإن الهدى ضد الضلاله والفلاح ضد الشقاء وقد قال من قال من السلف المفلحون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من ما منه هربوا ولهذا أمرنا أن نقول في كل صلاة نهدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإن المغضوب عليهم هم أهل الشقاء والضالون أهل الضلال وهم الذين اتبعوا هداه فلم يضل ولم يشقوا بل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال أيضا إن المجنمين في ضلال وسعر والسعر من أعظم الشقائي من الشقاء وهذا باب واسع وإنما المقصود هنا التنبيه على هذا الأصل وهو أن من أعرض عن هدى الله علما وعملا فإنه لا يحصل له مطلوب ولا ينجو من مرهوب بل يلحقه من المرهوب أعظم مما فر منه ويفوته من المطلوب أعظم مما رغب فيه وأما المتبعون لهداه فإنهم على هدى من ربهم وهم المفلحون الذين أدراكوا المطلوب ونجوا من, من المرغوب وهذا الذي شهد الله تعالى به في كتابه وكفى به شهيدا قد العباد آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فتتفق عليه الأدلة المسموعة والمشهودة التي هي أصل العلوم الضرورية والنظرية القياسية التي ينتحلها أهل النظر وأهل الذوق فتكون الأدلة الحسية والضرورية والقياسية موافقة للأدلة السمعية من الكتاب والسنة وإجباع المؤمنين والمخالفون لهذا مخالفون لهذا وإن ادعوا في الأول من الأقيسة العقلية وفي الثاني من التأويلات السمعية ما إذا تأمله اللبيب وجد مآلهم في تلك الأقيسة العقلية إلى السفسطة التي هي جحود الحقائق الموجودة بالتمويه والتلبيس ومآلهم في تلك التأويلات إلى القرمطة التي هي تحريف الكلم عن مواضعه وإفساد الشرع واللغة والعقل بالتمويه والتلبيس وهذا أيضا سفسطة في الشرعيات وسمي قرمطة لأن القرامطة هم أشهر الناس بالدعاء علم الباطن المخالف للظاهر ودعوى التأويلات الباطنة المخالفة للظاهر المعلوم المعقول من الكتاب والسنة والله يهدينا وسائر إخوارنا المؤمنين لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ولما كان مآل هؤلاء إلى التي هي جهود الحقيق وجهود الخالق وكان لابد لهم من النفاق كان تنبيه من نبه من الأئمة كمالك وأحمد وأبي يوسف وغيرهم على أن كلام هؤلاء جهل وأنما آله إلى الزندقة كقول أحمد علماء الكلام زنادقة وقول أبي يوسف ويروى عن مالك من طلب العلم بالكلام تزندقة ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب غريب الحديث كذب وقول الشافعي مرتدى أحد بالكلام فأفلحا ولما كان الرد إلى ما جاءت به الرسل يقول بأصحابه إلى الهدى والصلاح قال تعالى فإن نزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله ثم قال هذا الفيلسوف وهذا كله مع أن هذه الآراء في العالم ليست على ظاهر الشرع فإن ظاهر الشرع إذا تصفح ظاهر من الآيات الوليدة في الإنباء عن إيجاد العالم أن صورته محدثة بالحقيقة وأن النفس الوجود والزمان مستمر من الطرفين أعني غير منقطع وذلك أن قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء يقتضي بظاهره أن وجودا قبل هذا الوجود وهو العرش والماء وزمانا قبل هذا الزمان أعني المقترن بصورة هذا الوجود الذي هو عدد حركة الفلك وقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض يختضي أيضا بظاهره أن وجودا ثانيا بعد هذا الوجود وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء ويدخال يقتضي بظاهره أن السماوات خلقت من شيء والمتكلمون ليسوا في قولهم أيضا في العالم على ظاهر الشرع بل يتأولون فإنه ليس في الشرع أن الله كان موجودا مع العدم البعضي ولا يوجد هذا فيه أيضا أبدا. ولا يوجد هذا فيه أيضا أبدا. فكيف يتصور في تأويل المتكلمين في هذه الآيات أن الإجماع عقد عليه والظاهر الذي قلناه من الشرع في وجود العالم قد قال به فرقة من الحكماء؟ قلت لم يقل أحد من سلف الأمة ولا أئمةها إن هذه السماوات والأرض خلقتا وحدثتا من غير أن يتقدمها مخلوق. وهذا وإن كان ظنه طائفة من أهل الكلام أو يستدلون عليه فهذا قول باطل فإن الله قد أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وفي صعي البخاري عن عمران بن حصين إن, أن أهل اليمن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر فقال كان الله ولم يكن شيء غيره وفي رواية في البخاري ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض وفي رواية ثم كتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قد درم قادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وقد بسطنا هذا فيما سيأتي لما احتج المؤسس بحديث عمران هذا وذكر المخلوقات التي أخبر بابتداءها القرآن وإعادتها وما يتعلق بذلك وكذلك لم يقل أحد من سلف الأمة وإمتها أن السماوات والأرض لم تخلقا من مادة بل المتواتر عنهم أنهما خلقتا من مادة وفي مدة كما دل عليه القرآن قال الله تعالى اينكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقاتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيا طوعا انقرها قالت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهذا الذي يذكره كثير من أهل الكلام الجهمية ونحوهم في الابتداء نظير ما يذكرونه في الانتهاء من أنه تفنى أجسام العالم حتى الجنة والنار أو الحركات أو ينكرون وجود النفس وأن لها نعيما وعذابا ويقولون إن ذلك إنما هو بلا إن ذلك إنما هو للبدن بلا نفس ويزعمون أن الروح عرض من أعراض البدن ونحو ذلك من المقالات التي خالفوا فيها الكتاب والسنة إذ كانوا فيها هم والفلاسفة على طرفين قيض وهذا الذي تدعو المتكلمون باطل باتفاق سلف الأمة وأئمتها لكن يقال لهؤلاء الفلاسفة لا ريب أنكم أنتم وهؤلاء كلاكما مخالفون لما نطغد به الكتب الإلهية كما أنكم مخالفون لصرائح المعقولات ومن وافق ظالما في ظلمه كان جزاؤه أن يقال له ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون وأنت قد اعترفت أن الأخبار الإلهية ناطقه بان صورة العالم أي صورة السماوات والأرض معدثة وأما قولك إن ظاهر الشرع أن نفس الوجود والزمان مستبر من الطرفين فليس في القرآن ما يدل ظاهره على أن وجودا غير وجود الله أو زمانا موجودا خارجا عنه هو مقارن لوجوده وما ذكرته إنما يدل على أن العرش كان قبل السماوات وهذا حق لكن ليس فيه أن وجود العرش أزلي وقد جاء ذكر خلقه في الأحاديث كحديث أبي رزين الآتي ذكره مع ما في القرآن من أنه رب العرش وأمثال ذلك وكذلك ما فيه من ذكر زمان قبل هذا الزمن المتعلق بحركات الفلك لا يدل على أن ذلك قديم أزلي مقارن لوجود الله تعالى وكذلك ما فيه من ذكر مادة لخلق السباوات والأرض ليختضي أن تلك المادة قديمة أزلية هذا مع ما في القرآن من أنه خالق كل شيء في غير موضع ورب كل شيء ولفظ الخلق ينافي ما يذكرونهم لزوم العالم له كلزوم الصفة للموصوف وحديث أبي رزيء الرزين رواه أحمد والترمذي وغيره قال الترمذي في كتاب التفسير في تفسير سورة هود لأجل تفسير قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون العماء اي ليس معه شيء فهذا الحديث فيه بيان أنه خلق العرش المخلوق قبل السماوات والأرض وأما قوله في عماء فعلى ما ذكره يزيد بن هارون ورواه عنه أحمد بن منيع وقرره الترمذي في أن معناه ليس معه شيء فيكون فيه دلالة على أن الله تعالى كان وليس معه شيء وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى ثم لو, قو ثم لو دل على وجود موجود على قول ثم لو على وجود موجود على قول من يفسر العماء بالسحاب الرقيق لم يكن في ذلك دليل على قول الدهريه بقدم ادعوا قدمه ولا بان ماده السماوات والارض ليستا مبتدعتين وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه بابتداء الخلق الذي يعيده كما قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وأخبر بخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في غير موضع وجاءت بذلك الأحاديث الكثيرة وأخبر أيضا أنه يغير هذه المخلوقات في مثل قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وقوله تعالى وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطيس جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين ومن المعلوم أنه لم يتعقب بالإعادة عدمه كما لم يتقدم ابتداء خلق السماوات والأرض العدم المطلق. وفي قوله تعالى إذا السماء انشقت وأدنت لربها وحقت وقوله إذا السماء انفطرت وقوله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع وقوله يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا وقال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وقال يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وقال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إِذِي وَهِيَ وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَاهَا وَيَحْلِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذٍ ثَمَانِيَةٍ يَوْمَ إِذٍ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فأخبر في هذه الآيات أن الخلق الذي ابتداه وخلقه في ستة أيام يعيده ويقيم القيامة وقد أخبر أنه خلقه في من مادة وفي مدة وأنه إذا أعاده لم يعدمه بل يحيله إلى مادة أخرى وفي مدة وأما العرش فلم يكن داخلا فيما خلقه في الأيام الستة ولا فيما يشقه ويفطره بل الأحاديث المشهورة دلت على ما دل عليه القرآن من بقاء العرش وقثبت في الصحيح أن جنة عدن سقفها عرش الرحمن قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن وقال تعالى لما أخبر بالقيامة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما واللفظ لمسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن سعود قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأرضين على اصبع والجبال والشجر على اصبع والماء والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع ثم يهزهن ويقولون أنا الملك أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال وتصديقا له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وفي الصحيحين أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفى أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة قال فأتى رجل من اليهود فقال بارك ضحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة قال بلى قال تكون لأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجده فقال ألا أخبرك بإذامهم قال بلى قال إذامهم بالام ونون قالوا ما هذا قالوا ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا وفي الصحيحين عن سالة بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس بها علم لأحد وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله فقال على الصراط ثم إنه سبحانه وتعالى لما أخبر بقبضه الأرض وطيه السماوات بيمينه ذكر نفخ الصور وصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم ذكر النفخة الثانية التي يقومون بها وذكر أنه تشرق الأرض بنور ربها وأنه يوضع الكتاب ويجاء بالنبيين والشهداء وأنه توفى كل نفس ما عملت وذكر سوق الكفار إلى النار وذكر سوق المؤمنين إلى الجنة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 وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ولم يكن العرش داخلا فيما يقبض ويطوى ويبدل ويغير كما قال في الآية وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ثم أخبر ببقاء الجنة والنار بقاء المطرقة، ولم يخبرنا بتفصيل ما سيكون بعد ذلك، بل إنما وقع التفصيل إلى قيام القيامة واستقرار الفريقين في الجنة والنار، وذكر ما فيهما من الثواب والعقاب، وقد أجمل من ذلك ما لا نعلمه على التفصيل قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعلت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فكان الذي أخبرنا به مفصلا ما لنا حاجة ومنفعة بمعرفته مفصلا وما سوى ذلك فوقع الخبر به مجبلا إذ يمتنع أن نعلم ما كان وسيكون مفصلا وهذا كما أنه أمرنا أن نؤمن بالملائكة والأنبياء والكتب عموما وقد فصلنا من أخبار الأنبياء وأمر كتبهم وقصصهم وأمر الملائكة ما فصله والثاني أجمله كما قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وقال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا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 وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَأَمْثَالِ هَذَا فلما وقع التفصيل في خلق السماوات والأرض وما بينهما وفي القيامة التي تستحيل فيها السماوات والأرض وما بينهما لم يكن العرش دخلا في ذلك بل أخبر ببقائه بعد تغيير السماوات والأرض كما أخبر بكونه قبل خلق السماوات والأرض خبرا مطلقا وأخبر في غير موضع أنه ربه وصاحبه تمييزا له من السماوات والأرض كقوله: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون وفي الصحيحين: علي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وقال عن أهل سبأ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 وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا وقوله رفيع الدرجات ذو العرش الروح من أمره على من يشاء من عباده فهذا كله يبين أن العرش له شأن آخر كما أن الروح خصه من بين الملائكة في مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وفي قوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وفي قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام مع العلم أن ذلك جميعه مخلوق لله مملوك له وأنه رب ذلك كله وهم عباده وليس فيما سكت عن الإخبار بتفصيله ما ينافي ما علم مجملا وما أخبر به مفصلا كما ذكر البخاري عن سليمان التيمي أنه قال لو قيل لي أين الله لقلت في السماء فلو قيل لي أين كان قبل أن يخلق السماء لقلت على عرشه على الماء فلو قيل لي أين كان قبل ذلك لقلت لا أدري قال البخاري وذلك لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يعني بما بينا فأما قول الدهرية بأن السماوات لم تزل على ما هي عليه ولا تزال فهذا تكذيب صريح وكفر بين بما في القرآن وما اتفق عليه أهل الإيمان وعلموه بالاضطرار أن الرسل أخبروا به وكذلك قول الجهبية أو من يقول منهم إن السماوات والأرض خلقتا من غير مادة ولا في مدة وأنهما يفنيان أو يعدمان أو أن الجنة تفنى أيضا كل ذلك مخالف لنصوص القرآن ولهذا كثر السلف هؤلاء وإن كان كفر الأولين أظهر وأبيض لكن لم تكن الدهرية تتظاهر بقوله في زمن السلف كما تظاهرت الجهمية بذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك عند احتجاج المؤسس على نفي العلو بقوله هو الأول والآخر كما احتج بها الجهميه قبله والطريق إلى معرفة ما جاء بها الرسول أن تعرف الفاظه الصحيحة وما فسرها به الذين تلقوا عنه اللفظ والمعنى ولغتهم التي كانوا يتخاطبون بها وما حدث من العبارات وتغير من الاصطلاحات. ولفظ العالم ليس في القرآن ولا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين وإنما الموجود لفظ العالمين وفيه عموم كقوله رب العالمين وقد يقال فيه خصوص كقوله وفضلناهم على العالمين وقوله واصطفاك على نساء العالمين وقوله تعالى ما سبقكم بها من أحد من العالمين عند من يجعل ذلك المراد به الآدميون أو أهل عصرهم وكذلك لفظ الخلق هو معرف باللام، ففيه عموم وقد ينصرف إلى المعهود الذي هو أخص من جملة المخلوقات كقوله في حديث خلق آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن وفي الحديث المتقدم ذلك وكذلك قوله في حديث الخلق وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل والله سبحانه وتعالى أعلم والمقصود هنا التنبيه على فساد حجة الدهرية المعطلة للصانع تعالى وتناقضها ومشاركة الجماعة لهم في بعض أصولهم الفاسدة ما حجة الدهرية المثبتة له أيضا وقد تقدم ما ذكره أبو المعالي من أن شبه الدهرية لحصرها أربعة أقسام أحدها تعرضهم للقده في الدليل الذي ذكره أبو المعالي دليل المعتزلة ومن اتبعهم دليل المعتزلة ومن اتبعهم من المتكلمين الذين استدلوا به على حدوث الأجسام دليل الأعراض ونحن قد ذكرنا في غير هذا الموضع كلام إمة المسلمين في هذه الطريقة تحريما وكراهه وإبطالا قال والقسم الثاني يتعلق بالتعرض لنفي الصانع ولهم في ذلك طريقان أحدهما أن إثبات قائم بنفسه يتقدس عن الجهات المحاذيات غير معقول والثاني يتعلق بالتعديل والتجويز والحكم بأن الحكيم لا يفعل الفعل إلا لغرض والغرض ما له الدر والنفع وذلك يستحيل عن القديم قلت هتني أيضا كلامهم فيهما مع المعتزلة في الأصل فإنهم جهمية أثبتوه بالصفات السلبية وهم أيضا قدرية ثم انتقلت هذه الحجة إلى المرجئة فجاوبوهم في المقدمة الثانية ببعض جواب المعتزلة وعجابوهم في الصفات بجواب يقال إنه متناقض قال أبو المعالي والقسم الثالث يشتمل على الاستشهادات بالشاهد على الغائب من غير لعاية وجه في الجمع بينهما قال والقسم الرابع من كلامهم يشتمل على ضروب من التمويهات قلت قد نبهنا على القسم الثالث والمقصود هنا القسم الثاني فإنه الذي ذكر فيه نفي الصانع وهو أعظم كلامهم والحجة العظمى التي عول عليها ابن الراوين المصنف كتاب التاج في قدم العالم ومحمد بن زكريا المتطبب فيما صنفه في ذلك حيث قال بالقدماء الخمسة والاعتجاج بها على قدم العالم تارة مع الإقرار بالعلية الموجبة وتارة مع عدم ذلك فأما الأول فقالوا لو كان العالم مهدثا لكان مهدثه فاعلا مختارا وهو محال لوجهين أحدهما أن ذلك الاختيار إما أن يكون لغرض أو لا يكون فإن كان لغرض فهو باطل لأمرين أحدهما أنه يجب أن يكون وجود ذلك الغرض أولا به من عدمه وإلا لم يكن غرضا وإذا كان وجوده أولا به كان مستكملا بخلق العالم وهو محال فإن قيل هو فعله لا لغرض يعود إليه بل لغرض يعود إلى غيره وهو الإحسان للغير وهذا يدفع المحذور قيل الإحسان إلى الغير إما أن يكون بالنسبه إلى ذاته أولى من تركه وإما أن لا يكون فإن كان مساويا لم يكن غرضا وإلا لم يكن مساويا عاد المحذور الثاني أن من فعل لغرض غيره كان الفاعل دون المفعول كالخادم والمخدوم ومن الممتنع أن يكون غير الله أشرف منه فيمتنع أن يفعل لغرض غيره وإن قيل إنه فعل العالم لا لغرض كان عابث والعبث على الحكيم محال ولأنه يكون ترجيحا لأحد الطرفي الممكن على الآخر من غير مرجح وهو محال الوجه الثاني أنه لو فعله بالاختيار فإما أن يجوز منه فعل القبيح أو لا يجوز وإن شئت قلت فإما أن يجوز عليه فعل كل شيء وإما أن يكون متنزها عن بعض الأفعال فان قيل انه يجوز ان يصدر منه فعل القبيح لم يؤمن من تصديق المتنبئين الكذابين بالمعجزات ولم يؤمن ايضا الخبر المخالف لخبره فان الكذب وتصديق الكاذب قبيح وتجويز ذلك يبطل النبوات واخبار المعاد وهذا تبطل بهما الملل وان قيل انه لا يفعل القبيح وهذا قبيح الثاني أن العالم مملوء طافح بالشروف والآفات وأنواع الآلام والعقوبات والقول بالغرض باطل وإذا بطل القسمان بطل القول بالفاعل المختار وأما الاهتجاج بها على نفي الصانع مطلقا فأم يقال إن كان موجبا بذاته لزم قدم المفعولات وهو خلاف المحسوس لأن الموجب لفعل المحدث الذي هو علة تامة إن كان موجودا في الأزل لزم قدم المحدثات وان لم يكن موجودا فصدوره بعد أن لم يكن يحتاج إلى سبب حادث والقول فيه كالقول في غيره من الحوادث فيمتنع حدوث محدث عن موجب بذاته وإن كان فاعلا باختياره عادت الحجة المتقدمة وهذه الحجة لما كان اصلها هو البحث عن حكمة الإرادة ولما فعل ما فعل وهي مسألة القدر ظهر بها ما كان السلف يقولونه إن الكلام في القدر هو أبو جاد الزندقة وعلم بذلك حكمة نهيه صلى الله عليه وسلم لما رأهم يتنازعون في القدر عن مثل ما هلك به الأمم قال لهم بهذا هلكت الأمم قبلكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وعن هذا نشأ مذهب المجوس والقدريه مجوس هذه الأمة حيث خاضوا في التعديل والتجويز بما هو من فروع هذه الحجة كما أن التجاهم فروع تلك الحجة ثم إن الدهرية تظن أنهم بالقول بقدم العالم ينجون من هذه الشبهات وكان الذي وقعوا فيه شرا مما وقعت فيه المجوس والقدرية ولهذا كان المشركون والصابئون القائلون بقدم العالم ومن معهم من الفلاسفة شر من المجوس ومن معهم من القدرية المعتزلة وغيرهم والمقصود بيانه هذا يقال لهم لا ريب في هذا الوجود المشهود المستلزم لوجود الموجود القديم الواجب فإن نفس الوجود يستلزم موجودا قديما واجبا بنفسه إذ كل موجود فإما أن يكون فإما أن يكون واجبا قديما أو يكون محدثا أو ممكنا والمحدث لا بد له من محدث والممكن لا بد له من واجب وهذا مما لا ينزع فيه أحد من بني آدم وإنما الدهرية تقول هذا العالم قديم واجب بنفسه أو يقول هو معلول علة قديمة واجبة بنفسها فيقال لهؤلاء إن قلتم إن هذا العالم واجب الوجود بنفسه قديم لازمكم هذه المحالات وأضعافها فانه يقال لكم لاي سبب تحرك الفلك الاعلى وغيره من الافلاك ولما حصلت هذه الاستحالات فان هذه امور حادثه بعد ان لم تكن وهي ممكنه قطعا فالمحدث لها سواء كان الفلك أو غيره الذي قد قدر أنه قديم واجب الوجود بنفسه ان أحدث لقرض لزم أن يكون مستكملا بها والتقدير أنه قديم واجب الوجود بنفسه فقد لزمكم أن يكون القديم الواجب الوجود بنفسه مستكملا بغيره وهذا هو المحال الذي فررتم منه فقد وقعتم فيه مع ما في ذلك من المحالات اللازمة على هذا التقدير مثل انتناع كون الفلك الاعلى هو لجميع الحركات وغير ذلك حتى لو, لو قدر في كل فلك متحرك أنه قديم واجب الوجود بنفسه كان هذا السؤال قائما فيه وفي حركاته الحادثة بعد ان لم تكن وكذلك إن قالوا تحرك لأجل العناية بالسافلات لزم لازم أن يكون الاعلى خادما للاذنى وأن تكون هذه الغاية أعلى من الفاعل الذي هو أشرف منها وهو متناقض وإن فرض أن قائلا يقول أو يخطر له إن الفلك ليس بقديم واجب بنفسه ولا معلور علة قديمة بل يقول حدث بنفسه بعد أن لم يكن وهذا لا نعلم به قائلا وقد ذكر أرباب المقالات أنهم لم يعلموا به قائلا لكن هو مما يخطر بالقلب ويوسوس به الشيطان فيقال هذا الوجود المشهود إما أن يكون موجودا بنفسه وإما أن لا يكون وإذا كان موجودا بنفسه فإما أن يكون قديما وهو القسم الذي تقدم بيان تناقض أصحابه وإما أن يكون محدثا بنفسه فيقال هذا القول أظهر فسادا وتناقضا فإنه من المعلوم بالفطرة البديهية أن المحدث قبل أن لم يكن لا يتصور أن يحدث عن غير محدث ولا أن يحدث نفسه فلا يكون الشيء صانعا لنفسه لا مصنوعا لنفسه ولا يكون أيضا علة غائية لنفسه كما قبسطنا هذا في غير هذا الموضع قال تعالى أم خلقوا غير شيء أم هم الخالقون قالوا من غير خالق خالقهم قال جبير بن مطعم لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية في الصلاة المغرب احسست بفؤاد قد صادع وقد تكلمنا عن هذه الآية في غير هذا الموضع بين سبحانه باستفهام الإنكار الذي يتضمن أن الأمر المنكر من العلوم المستقرة الملازمة المخاطب التي ينكر على من جحدها لأنه سفسط بجحد العلوم البديهية الفطرية الضرورية فإنه من المعلوم أن ما حدث لا يكون من غير محدث أحدثه ولا يكون هو حدث بنفسه فقال أم خلق من غير شيء أو هم الخالقون وهذا يستلزم الجمع بين النقضين وغيرهم من المحالات؟ وإن كانت إحالته في العقل من أظهار العلوم الضروريات فإن كونه فاعلا لنفسه يختضي أن يكون وجوده قبلها وكونها مفعولة يقتضي أن يكون وجوده بعد نفسه فيجب أن تكون نفسه موجودة معذومة في آل واحد والمقصود هنا بيان تناقض حججهم وأن الذي يقولونه فيه من المحذور أعظم مما فروا منه فيقال إذا قدر أنه حدث بنفسه بلا محدث بل عن العدم المحض فمعلوم أن هذا مع كونه معلوما الفساد بالضرورة من أبعد الأشياء عن الأمور الموجودة المحسوسة وعن القياس العقلي فمن جوز أن يكون هذا الوجود صدر عن عدم المحض فصدوره عن علة مجبة لا تستلزم وجود المعلول أقرب إلى العقل وأبعد عن المحذور وهو الذي فر منه لأن أكثر ما في هذا أنه تكون العلة التامة قد تخلف عنها معلولها أو وجد, المعلو... أو وجد المعلول عن علة ليستامة ومن المعلوم أن صدوره لا عن شيء أعظم امتناعا وفسادا من صدورها عن علة ليستامة ومن المعلوم أن وجود العلة التامة بلا معلول أقل فسادا وامتناعا من وجود المحدة لا من علة أصلى فإن المعلول إما محدث وإما قديم ومعلوم بالعقل أن حاجة المعلول المحدث إلى العلة أظهر من حاجة المعلول القديم ووجود المعلول بلا علة أبعد في العقل من وجود العلة بلا معلول فإذا جوزتم صدور المحدث بلا علة ولا محدث كان تجويز وجود العلة التامة مع تأخير معلولها أقرب في العقل وأبعد عن المحال. وكذلك أيضا إذا جوزتم صدوره عن العدم فصدوره عن فاعل مستكمل بفعله أو فاعل يفعل لا لغرض أقرب في العقل وأبعد عن المحال مما جوزتموه فإن هذا غياته أن يكون أحدثه فاعل ناقص أو عابث وبكل حال فهذا أقل امتناعا من أن يكون حدث لا عن شيء وبالجملة فافتقار المحدث إلى المحدث من أبده العلوم وأوضح المعارف وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاء وأي قول قيل كان أقرب إلى العقل وأبعد عن المحال من هذا، فاذا قرر هذا القول ظهر أن المحال الذي فيه أعظم من المحال الذي يلزم غيره، ولهذا لم نكثر تقرير هذا القول، وإنما تكلمنا على ما قال به قائلون وهم الدهرية القائلون بقدم العالم إما واجبا بنفسه وإما واجبا بعلته فهؤلاء إذا ظهر تناقض قولهم كان تناقض ذلك القول أظهر وقد ذكرنا بعض تناقضهم ويقال لهم أيضا هذه الكمالات الحاصلة للفلك بإحداث ما يحدثه من ما من الحركات ان كانت مغدورة له في الأزل لم لما أخرها وإن كانت غير مقدورة له فقد أثبتتموه عاجزا عن غير ما فعل من الأحداث، فإذا أقررتم بخلق الفلك لم يلزمكم في إثباته أكثر من هذا وهو أن يكون مستكملا بما يحدثه من الأفعال وأن يكون وجود تلك الأفعال في الأزل ممكنا وغاية ما يلتزمونه من قيام أفعال حادثة بذاته أو من كونه جسما أو غير ذلك فإن هذا كله لازم لكم إذا قلتم بأن الفلك قديم واجب الوجود فإذا كان كل محذور يلزمكم على تقدير إثبات الصانع يلزمكم أيضا على تقدير نفي الصانع كان القول بنفيه باطلا قطعة وكانت هذه الحجة فاسدة وهذا هو المقصود هنا وأما بيان أن هذه الحوادث الموجودة في العالم يمتنع أن يكون الفلك مستقلا بها فذاك له مقام آخر إذ الغرض هنا بيان تناقضهم مع أن ذلك ظاهر بين والعقلاء المعروفون متفقون على أن الحوادث التي تحدث لا يستقل بها الفلك ويمتنع أن يكون في المخلوقات ما يستقل بأحداث محدث منفصل عنه فهذا له مقام آخر وهو دليل مستقل عظيم القدر على ثبوت الصانع تعالى وهكذا الإلزام على التقدير الثاني وهو أن يقال هذه الحركات لغير غرض فيقال فيلزمكم بموجب كلامكم أن يكون الموجود القديم الواجب الوجود يفعل أفعالا دائمة مستمرة لغير غرض، وقد قلتم إنه عبث والعبث على الحكيم محال فمهما كان جوابكم عن ذلك في هذا أمكن أن تجيبوا أنفسكم به إذا كان القديم الواجب الوجود هو, هو صانع الفلك مع كون المحذور حينئذ أقل عندكم فلما عدلتم عن القول الأخف إلى القول الأقبح ولله المثل الأعلى فنزهتموه إذا كان موجودا قديما صانعا عن أن يستكمل بفعله أو يكون عابثا فيه فجعلتموه معدومة وأي موجود فرض كان خيرا من المعدوم فعدلتم عن أن تصفوه بنوع نقص فوصفتموه بما يجمع كل نقص ثم وصفتم غيره بصفات الكمال التي هي وجوب الوجود والقدم مع وصفكم له بتلك النقائص فاجتماع هذه النقائص مع هذه الكمالات لازم لكم ولم تستفيدوا إلا كمال التعطيل والجهود بلا حجة أصلا وقد ظهر فساد حجتهم وتناقضهم فيها من وجوه أحدها أن الذي نفوه به يلزمهم مثله فيما أثبتوه من موجود قديم واجب وهو الفلك المشهود الثاني أنهم قصدوا تنزيهه عن تجدد كمال له بفعله أو عن عبث فجعلوه أعظم نقصا من المستكمل العابس. ومن المعلوم أنه إذا قدر فاعل يستكمل فعله كان خير من المعدوم فإن الفلك أو غير الفلك إذا قدر ذلك فيه لم يشك عاقل أنه خير من المعدوم فكان نفيهم له الذي فروا إليه شرا من نفي بعض الأمور التي ظنوها كمالا فتدبر هذا أيضا وكذلك إذا قدر موجود كامل يفعل فعلا لغير عرض له وقيل إنه عابث فهو أكمل من العدم الذي ليس بشيء أصلا فإن الفاعل لغير غرض بمنزلة الساكن الذي لا يفعل وهذا يقال فيه إنه جامد ويقال في ذلك إنه عابث والجامد والعابث خير من العدم المحض لسيما إذا كان متصفا بسائر صفات الكمال الثالث ما تركب من هذين الوجهين وهو انهم مع التزام المحالات التي زعموا انهم فروا منها ومع التزام ما هو شر مما فروا منه لم يستفيد بذلك الا جحود الصانع تعالى وتقدس رب العالمين الذي هو اصل كل باطل وكفر وكذب وتناقض وشر في الوجود كما ان الايمان به اصل كل حق وهدى وصدق واستقامه وخير في الوجود وهكذا يقال لهم في فعل الخبائه وعدم فعلها من وجوه أحادها أن هذا لازم لكم فيما تصفونه بأنه واجب لذاته قديم وهذا لا بد منه على كل تغدير ولا مندوحة عنه الثاني أن يقال تجويز ست صديق الكذب أو الكذب أكثر مما أكثر ما يقال فيه أنه يستلزم بطلان الرسالة والخبر عن الثواب والعقاب وهذا المحذور أخف بكثير من محذور نفي الصانع فهل يسوء في العقل أن نجحد الصانع وخلقه للعالم لأن ثبوت ذلك يستلزم بطلا النبوة والوعد والوعيد فإنه يقال لذلك وأنت إذا نفيته بطلت النبوة والوعد والوعيد أيضا وبطل أضعاف هذا من أمور الديانات فبتقدير أن يكون هذا لازما على التقديرين لا يجوز أن يحتج به على نفي أحدهما مع كثرة المحاذير على هذا التقدير بل غاية ما يقال إذا قدر أنه لازم فليس بمحذور ومعلوم أن الإقرار بالصانع تعالى مع الكفر بالرسل والمعاد أقل كفرا من جهود الصانع كما أن الإقرار بالصانع مستكملا أو عابثا أقل كفرا من جهوده فالتزام زيادة الحجة والتعطيل بلا حجة من ابطل الباطل وهكذا ما احتج به على جهود فعل القبيح يتكليف المحال ووجود الشرور فإنه يقال فيه هذان الوجهان أحدهما نزوم ذلك أيضا مع ما يصفونه بالقدم ووجوب الوجود أثاني أن ذلك إنما يستلزم نقصا وذلك أهون من العدم فإذا كانت الحجة إنما تستلزم في الوجود لم يجز أن يلتزم عدمه بلا حجة بل كان إثبات الوجود الناقص لابد منه على كل تقدير ومثل من احتج على بطلان الخالق بأن ذلك يستلزم بطلان النبوة والبعاد مثل من بلغه أن الله تعالى بعث رسولا وأن قوما كذبوه فتأذى بذلك فجاء إليه فقتله وقال إنما قدلته لألا يتأذى بالتكذيب وهؤلاء أعدم الخالق لألا تكذبه رسله على زعمهم وكذلك مثل من أراد أن ينصر ملكا له مملكة, عظيمة له مملكة عظيمة ولكن بعض رعيته عصوه فعمد إلى ذلك الملك فقتله أو عزله عن الملك بالكليه وقال إنما فعلت ذلك إجلالا لقدره لألا يعصيه بعض رعيته ويحكى عن بعض الحمقى أنه رأى ذبابا وقع على وجه مخدومه فأخذ المداس فضرب به وجه مخدومه ليطير عنه الذباب ومثل من كان له ميراث من أبيه غاصب بعض الناس شيئا منه فخصد بعض الحكام أو بعض الشهود دفع الشرج عن ذلك الوارث ودفع تضرره بالغصب فأثبت أنه ليس ابنه وأنه لا يستحق شيئا من المراث وقال إنه بهذا الطريق امتنع أن يكون مقصوبا وزال تضرره بالغصب أو رجل كذا له عقار عظيم مساكن وبساتين وغيرها وله منافع عظيمة وحقوق كثيرة قد غصبه بعض الناس بعضها وهو متألم لذلك فقال قوم من الحكام والشهود والأعوان ليزيل عنه فسعوا في أخذ ذلك العقار منه بالكليه وإخراجه من ملكه وياده بلا فائدة حصلت له أصلا وقالوا هذا العقار إذا كان له فلا بد من أن يؤخذ منه هذا الجزء اليسير فيتألم فعدموه إياه كله بلا فائدة حصلت ومثل قال أنا لا أصلي لأني إذا صليت قصر في ذكر الله وعبادته وطاعته التي ينبغي أن أفعلها في الصلاة فأنا أترك صلاة من كلية خوفا من طرق بعض واجباتها وكذلك من قال لا أزكي أصلا لأن إذا زكيت فقد يأخذ زكاة بعض مالي من لا يستحقها فيحرم المستحقين لها فأنا أحرم المستحقين جميع الزكاة لألا يحرم بعضها بالمزاحمة ومثل من ارتكب الفواحج المحرمة وترك النكاح الحلال قال لي إذا نكحت المرأة فقد أطاؤها وهي حائض أو في الدبر فأستحل الفواحج من التلوط وغيره حذرا من هذا الذنب أو من أخذ يسرق أموال الناس خوفا من تجارة أو صناعة يكون ظلمه فيه أقل من ظلم السرقة أو من أقام ببلاد الحرب معاونا لهم على قتال المسلمين خوفا من أن يهاجر إلى بلاد المسلمين فيقصر بجهاد, بجهاد أهل الحرب والأمثال في هذه كثيرة جدا ومن العجب أن المتكلمين المناظرين لهؤلاء وأمثالهم من أهل الكفر إذا أوردوا سؤالا من جنس هذا السؤال أن يدخلوا معهم في جوابه وحله وقد لا يكون مجيب متمكنا من ذلك علما وبيانا ولا ينقطع بذلك الخصم ولا يهتدي لنقص قوى إدراكه أو سوء قصده أو الاحتياج لتحقيق ذلك إلى مقدمات متعددة وزمان طويل وتقرير لتلك المقدمات بجواب ما تريد بها من معانعة ومعارضة فيتركوا أن يبدأوهم من أول الأمر ببيان فساد هذه الحجة وبيان تناقضهم وأن قائلها يلزمه إذا قال بها أعظم مما انكره فإذا تبين له فسادها والمتكلمين معه حصل دفع هذا الشر وبطلان هذا القول وهذه الحجة وهو المقصود في هذا المقام ثم بيان الحق وتكميله مقام آخر ومثال ذلك مثال من قدم العدو بلاده فأخذ يبني ويغرس ويعمر ما ينتفع به لنفسه وينفع به عدوه قبل دفع العدو عن بلاده فجعل كل ما عمر شيئا خربه العدو وهو غير متمكن من العمارة الثانية فإذا كان قادرا من أول الأمر على دفع العدو كان ذلك أولى وإن حصل له في ذلك نوع مشقة فهي أخف من كل مشقة يلتزمها مع بقاء العدو ببلاده والحجج الباطلة هي عدو الحق فهي عدو في قلب الناظر بنفسه لطلب الحق وقلبه كبلاده وهي أيضا عدو له مع المناظر الذي يناظره وسواء كان معاولا أو مغالبا ولهذا نظر إبراهيم الخليل بمثل هذه المناظرة المتضمنة خياس الأولى وإلزام الخصم على قوله أعظم مما الزمه على قول خصمه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 وكذلك قال تعالى فيما أمر أن يخاطب به أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما, أنزل إلينا وما أنزل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 أولئك شر كانوا وأضل عن سواء السبيل ينتهيون مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته